فإذا كنت أخذ الله أن أخذ الله عنه سيسير من أخذ الله عنه فإن ذلك نعم معنى المحبة لا شك أنها تكون بين المحبوب